قالوا يا موسى اننا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها قالوا يا موسى اننا لن وربك فقاتلا فقاتلا إنا هؤلاء قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين كُرُكُ لَنَنَا وَبَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ قَالَ فَإِنَّ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً قَالَ فَإِنَّ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 100 سَنَةٍ يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ يَتِيهُونَ فِي الأرض فَلَا تَأْسَ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 من احدهما ولن يتفضل من الاخر يقول لا اقتلنك قال لا اقتلنك قال, قال انما يتقبل الله من المتقين قال لا اقتلنك قال انما يتفضل الله من المتقيين لئن بسقت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك أعوذ بالله رب العالمين إني أعوذ بالله رب العالمين إني أريد أن أتوب إليك بإثمي وإثمك فتكون من أصحابنا تَتَّقُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ قَطَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فطوعت له نفسهم قتل أخيه فقتلهم فأصبح من الخاترين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريهم كيف يواري سوءة أخيه فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريهم كيف قال يا ويلتاعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاوارى سوءة اخي قال يا ويلتا اعرف ان ابني مثل هذا الغراب فاوارى سوءة اخي فاصبح النادمين فاصبح من النادمين